كيف يصحف الكم ارحمن في تفسير سلام المنان ووصلنا الى قول الله يتبارك ما يفضل في الله عن البدع بضل أن تقول له بلاش كذا ويبقى كذا, ويبقى كذا يعني من البدع ايضا هذا لا يفضل لانه سيتدل بالتدرج هذا عليك بعد ذلك يعني انت, انت بتفكر انت من الى اقل الى اقل, اقل شوية الى كذا هو با إذا جدت تنهى عن البيل عزيزة وفلاء وما أنت أقررت منه دوح شداء الثاني أن الناس يستدلون بإقراره فقد أنا أرى الآن أرى آل. وأنت تبقر وفراء على البدعه وأنت من اهل الاقتداء ومن اهل الإمامة الذي يقتل بك فأنا ما ادري أنت تتدرج ولا ما تتدرج فأخرج أنا أقول الامر هذا مشروع ليه لأنه فعل أمام الشيخ فلان والشيخ فلان سكت فتدرج هذا له مخاطره لكن إن تتناهت تناه عن ذلك اما بقى إن أنا أجر المسجد أو لا أجر المسجد أطرق كذا أو لا تطرق كذا دي مسائل بقى على اعتبار قائدة المصالح وليه والمفاسد اما من جهة أمر السنن وأمر المستحبات وأمر كذا فده اللي ممكن يتدرج في ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عنه ابو لولا ان قومك حديث معاهد المكفرين لقبت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين بابين يدخلون للناس الناس يدخلون هذا أفضل شيء لكن النبي ما فعل لأن الناس لا يتحمل ذلك بس هذا تركي فاضل هذا تركي فاضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض يقول الله تبارك وتعالى فالبني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبذل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب يقول تعالى فالبني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها لم يقوموا بشكر هذه النعمه التي تقتضي القيام بها كما قال سبحانه وتعالى للصورة وكرر يا بني الصراير اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعدي ووفوا بعدي يا بني اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم فضلتكم على العالمين أنعم الله على بني الصراير كثيرا أنعم الله عليهم بكثره في الأنبياء فيهم فكان كلما ذهب نبي خلفه نبي وربما ارسل أكثر بالنبيين في وقت واحد أنعم الله على بني إسرائيل بأنه جعلهم ملوكا وآتاهم النبيين احد من العالمين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم نجوا من في العون ونطشه نعم كثيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل لكن لهم ما قاموا بشكرها كما ينبغي نعم بيكفروا بها وبدلوا نعمه الله الكفرة فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابة ويحرمهم من ثوابه وسمى الله تعالى كفر النامة تبديلا لها لأن من أنعم الله عليه نعمه دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها، فتب محلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي فصار الكفر بدل النامة وانا من شفر الله تعالى وقام بحقها فانها تثبت وتستمر ويزيد الله منها وهذه قاعدة فبالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول هذه قاعدة معروفة ان النعم تزيد بالشكر والله سبحانه وتعالى اذا رأى في عبده اقرارا هذه النعمة وتصريف الثلاث مراضيه وشكر الله سبحانه وتعالى عليها زاد الله عز وجل منها فبنشكر النعمة زاده الله منها وبارك الله له فيها ومن كفر اضمحلت وذهبت فإن بقيت مع الكفري هو العقاب لأن العقاب أحيانا يكون بذوال النعمة وأحيانا يكون بالنعمة في نفسه فيعاقب بالنما يأتيه ولدا ما مات الأولاد لكن يعذب بالأولاد يُعطيه مراءة سرية ذات مال فإذا لم يشكر مثلا في هذا عذب بهذا المال قد عذب الإنسان بالمال وبالتجارة فيأتي العقاب من قبلها إذا عقاب الله سبحانه وتعالى لمن لم يشكر النعمة على صورتين الصوره الأولى بذهاب هذه النعمة فقد تذهب وتزول كما قال سبحانه وتعالى آآ آآ لقد كان لسبب في مسكن الانام سالئ امينين وقال كل رزق ربكم مشغول او بل دم طيبه رب رب فعرضت فستر عليهم سيد العرب وبدل لهم بجنتين ايه جنتين ذاتي ابر وخنف واذل وشيد من سدر يقدم هذا يكون بالذوال وقد يكون بالعقاب بالنعمة بالعقاب بالنعمة نفسها فيعاقب الإنسان من النعمة ويشقى الإنسان بالنعمة مال يشقى به ولد يشقى به منصب يشقى به فيشقى الإنسان بالنعمة فما فعل في ما لها فعل لكن إذا شكر الإنسان رب سبحانه وتعالى فالنما يضيح لهون والعلماء قالوا بأن الشوق في النعمة يقوم على ثلاثة أركان الأول الأول اني اعترف الانسان بأن المنزدي لهذه النعمة هو الله هذا شيء اعترف بأن الذي اعطاني النعمة والله الله وانا ليست مني ولا بيكم من نعمة فمن الله الثاني ان اصرف هذه نعمة في مرضي اعطاني الله نعمة نعمة المال اعمل ايه اطلع الزكاء اتصدق اسعد اخواني كذا اعطاني الله عز جل نعمة الصحة او متعبد ربي بهذه الصحة ولا اقفر واعين الضعيف اعطاني الله سبحانه وتعالى نعمه سمع بصر فلاصرف في غير طاعه في المعاصي لا الامر آه الثالث الأحدث احدث بها تحديث بهذه النعمه حدث الانسان ويعترف باللسان ويجمع بين حديث اللسان واقرار القلب والعمل بالنعمة ادى اي نعمة اعطاكك الله اليوم تعمل ايه تشكر الله سبحانه وتعالى عليه اعت... الله سبحانه وتعالى على النعمة والاعتراب ان الذي ازكى بنعمه هو الله ولولا ان الله علمك علمك واتاك هذا ما اتيته وإلا هناك من هو انت منك ويعني يعني منك وقتا وكل شيء لا تنسى ما فهما الله سبحانه وتعالى على ذلك وثانيا تصرف هذا العلم في مراض في الله فلا العلم في اضلال الناس لا تكتب علما ينتفع به الناس فاذا اتاك الله نعمة فاحمد الله تبارك وتعالى عليها فزيد تزيد النعم فبالشكر تزيد النعم وبالكفر تزول النعم يقول تعالى زين للمراد يشقى ذا الانسان وايهما شقاه نعمة العلم يشقى بها الانسان اذا لم يشكر الله الله وتعالى عليه واتلع عليه ابن الله الذي اتي له اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوية ولو شئنا وغف علىه بها ولكن لو اخذنا الارض هو والتبع هوا فمثل كمثل الكلف انتح بالعيات او تتركه لك ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا فاقصص القصص على الله بها قد يشقى الانسان بالعلم عنده عنده علم وكذا لكن ما صرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى لهذا سيكون علم علم شبهات علم بلالات، سيكون ملظرا وزكيا لكن ما أتى الله سبحانه وتعالى ذكاء ولا فهما ثاقبا فكب من أناف يستحضرون المسائل العلمية وخلافات أهل العلم ويذكر الأدلة وكذا ولكنه أضل من شمار وصحاب الفرق الفرق الطرق الضاله كانوا هذا كانوا على هذا العلم ابن عربي نكر هذا صاحب الحق الوجود ابن عربي لم يكن بارع في الذكاء وتشقيق المسائل وغير ذلك كان عقليه فده لكن ما ماذا تفعل بهذا ماذا تفعل هذا أظل هذه الامه عقلا والعله بالله فما عرف الفرق سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم شوف العلم الغزير هذا وما عرف الفرق بين الرب والعبد شوف المساله بقى ابنك أول ما بينطق ابنك يعرفها ما الفرق بين الرب والعبد على قدر هذه هذا العلم وكثره المسائل ما عرف الفرق بين الرب والعبد وإذا ترك الإنسان العلم الصحيحة السلفية الذي يحصل به ذات النفس إذا ترك الانسان هذا فنتسأل عن التوضي الذي يصل إليه وها لقيمة وأنتم تعلمون بعض الناس عنده علم وعنده وكذا ولكن سبحان الله يأتي في فتاوى يفتي فيها المبتدئه أو المثقفون المثقفون ولا تجد المثقف ينفقده قبل طلب العلم لأن الحدث لا توقف حدث لا توقف ليه؟ لأنه لن يقوم بحق هذا العلم من طلبه على وجه الصحيح ومن انفاقه على الوجه الصحيح نعم م? القيام إيه؟ نعم. بالعلم وتبليغه له حلال حال يجب وجوبا عينيا او كفائية وحال مستحب يعني حال واجب وحال مستحب حال الواجب على قسمه واجب عيني اذا تعينت عليك تعين عليك الاخبار الان لان لا يعلم المسألة الا انت والناس يحتاجوا اليك فيتعير عليك الاخبار بهذا الحكم وبلاغ العلم او فرض كفائي فالعلوم كل يوم من تدريسيه وكذا فاذا فاذا قام فهذا يجب على الأمة أن هذه العلوم ومن يعلم هذه العلوم فإذا قام بها البعض فقط الإثبار للآخرين هذا الواجب عينيا وكفائيا الثاني مستحب وهو العلم بما لا يجب عليك تعلمه أصلا وإنما يستحب لك تعلمه فهذا يستحب أيضا للعالم تبليغه ولا يجب عليه فيستحب لو تبليغه فأحيانا تكون المسألة من باب المستحبات فإعلام الناس بالمستحب المستحب وأعلام الناس بما يجب إذا واجب عليك فيدور بين الواجب العيني والواجب الكفاية قال تعالى وانتقهم منكم أمتهم يدعون الى الخير ويأمرون العرف إلى هؤلاء المنكر فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتبقوا في الدين ولينذروا قومه يعني شك الجهاد مع كون مصلحه عامه الا انه لا يذهب كل الناس في الجهاد اذا ذهب من يصلح الجهاد فليقضى من يصلح لله بالعلم لان الجهاد على نوعين جهاد بالسيف والسنام وجهاد بالحجه والبيان ولا بد ان يختبر الفريقات لازم ما يصلح جهاد بالسيف وبس ولا بالعلم مع تعطيل الجهاد وبس وانما الامران في الامه لا يقول تعالى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 سجينة في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها وطمأنوا بها فصارت أهواءهم فصارت أهواءهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لا كلها لا نقول بالله من هذا؟ فأقبلوا عائلها في الأهواء. في الأهواء والإرادات والأعمال كلها للدنيا أصعب شيء أن تتملك الدنيا على الإنسان قلبه. فيكون ولاءه وبراؤه وحبه وبغضه وعطاءه ومنعه لدنياه فان وجد الدنيا قفز وكان اول من يقبل واذا اهين في الدنيا ضاق صدره وكان الموت حاط به من كل مكان اما الدين فليس في حياته شيئا لا يوالي ولا يعادي من اجله ولا يحب ولا يبغض ولا يستشعر في مثل حدث الامه اليه وكذا ولا يستجر حدث الامه الى العلم الشرعي الصحيح مش مشكلة دعوه مش دمشي لازم مشيش ان يحصل له الهتداء ولا ما يحصل له الهتداء الدين ينتصر الدنيا لهذه كل هذا ما يصلح له لو في قرار مساله يعني الانسان سائل من قلبه اذا حصل اخوانه بعض يعني الامتلاء في بعض البلدان اللي هو ده الواجب عليك نشوف ان وخاض صحيح ان تاثر قلب الانسان بهذا يعني أولي لكن مش دا كل حاجه الناس يقيس ايمان الانسان وتفاعل الانسان مع الامه بكده بس مع ان اهم المناظر قد يبكي لها غير المسلمين ونحن نرى ان غير المسلمين خارج المباراه واحتجاجات اكثر من المسلمين لانه دا يتنافى مع بس شوف ناس اشلاء تمزق وكذا لا شك لك انت ابتهاب جيدا حاجة زي ما انت بتشوف احيانا بعض حوانات وطور قد تتألم لها والبهائل قد تتألم لها ان عندهم بهيمة مريضة وعارج وتزداد برضا البيت تألم لها وربما بكر طبعا رجل يابتي بجوار بهيمات لكن الصدق ذي في تعليم الامة بالنهوض بالامة بالنهوض بالاجدعها هو ده الصدق وده التي يفترق فيها المخلص عن غيره بين الانفعال الوقتي والانفعال الدائم ولهذا تجد الجماعة اللي بقى لوحاته يعمل يهيض مجاراته امتاع وكذا منه مواسم ده المواسم. يجي مصنوع كل سنتين وكل دلاتة الحق جي في قنارة الجزيرة دانياهود عملوا في الفلسطينيين دا عملوا في العراقين وكذا افتح القناوات اه اعمل لوحات انشر يا اخر عرف الامة بالقضية عيص ابكي ثمان وانتأتي المسألة فيجي على مقالين يبيت البلاط والجرف الطهات وكل حاجة وحلق لاددون وكل سنة وطيب دعوه مش دعوة سنة من الكلام زيه لكن ميلا يحفر هم الامة الحقيقة بيعلم ورطة الأنبياء ورطة الأنبياء ومع الابتلاءات تجد مناطق الصدق وتجد دلالات العلم والرسوخ وإن أبه أكثر الله وهو في غير ذلك قائم بأمر الله في الأمة ليله ونهاره، لا يتلذذ بلوم أي ذكرة يتعلم يبلغ الأمة يأخذ من وقت راحته يأخده من المال يشتري كتابا يتألم إذا هذا المسجد في بضعة يتألم مسجد في آخر المركز لا يأخذ فيه أحد مسجد بو له اضحق هات قديمة عاصل المسجد فهو فمجتمع بالدعوة والعلم وليال ذلك الأمة قعد معاده في الشارع بيعلمه اشترى من هذا البائع وعنده مخالفه علمه واحد عطس وما لم يقل يقصح يعلمه امرأة متبرجة يعلموها مشغول بالامه فهذا جهاده وتفاعل مع الامه ليس تفاعل واسع ليس تفاعل واسع ورثت الانبياء والانبياء ما سخلوا عن المؤمنين ابدا حتى فارقت روحهم ابدنا اذا في خرق بين هذا وبين وبين ذاك بين الذي يدعى دين همه همه للاسف الشديد في ساحه الدعوة الآن تجد الأحزاب الجماعات الأفراد يمسك في الدعوة إذا كان في الدعوة يصدفه إذا كان سيرتفع بهذه الدعوة ويقف إذا وجد إذان أو معارضة أو ما وجد اثرا وكثير من الناس يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه يرد ما عندك من حق لو وجد عندك شيئا يخالفه قوله ورأيه فيرد هذا الذي عندك من حق كله لمجرد هذا وصرف الناس عن هذا الحق وهل هذا من يحب الدعوة هل هذا فعل من يحب الدعوة أهد هذا فعل من يحب الدعوة وعلى هذا صار السلف الصالح فلان من العلماء استفاد منه وينتفع منه فعنده خطأ عنده خطأ اين خلاص يوجه تجلبه الخطأ والخطيئة لكن ينتفعه لكن تجد من هذا العقل ابدا لا تجد هذا الامر فالدعوة ليس لها مقياس تنتشر الدعوة على مشاناته فلان هذا ربنا نافع به في اقطار الارض حاول ان تهدمك وان تسقطه ليه لان انتشار دعوته في بعض الشيء اللي يخالفنا ونحن لا نريد أن يكون له القبول لأن هذا سيدعم موقفه. إيه بس أنت الآن لما توقفها وتعجب هذا الرمز في الأمة أي كان بلد او أي كان مكانه ستتوقف عجب الدعوة لأنه ليس لك من القبول ما له والانتشار ما له أقول ولا ولا لأنه لا يلتفت إلى الدعوة لا إلى الدعوة أبدا ولكن يلتفت إلى نفسه وحظه نفسه فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها كلها لها فأقبلوا عليها وأكبوا على تخصيلها وعظموها وعظموا من شاركوا في صنعهم واحتقروا المؤمنين واستاذأوا بهم وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا آه نعم لأن الله علي في قلبهم والذين أكدوا زادهم ودى وأما أنتم زاغت قلوبهم فلما زاغوا أضاء الله قلوبهم لا والله أعلم حيث يجعلوا رسالته وفضله وهذا من ضعف قولهم ونظرهم القاصر فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران بل المؤمن في الدنيا وإنا له مثرو فانه يصبر ويحتسب فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره نعم وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل كل الحقيقي في الدار الباقيه. نعم فلماذا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة تسليه الحصل فوقية لهؤلاء الدنيا هذه فوقية ذائلة ليس فوقية دائمة بل هي فوقية المثورة فوقية التي تدون قال بعض السلف لو كانت الدنيا خذفا خذفا باقيا لو كانت الدنيا ذهبا ثانيا والاخرة خذفا باقيا لكانت الاخرة أولى من الدنيا خذف باقي أحسن من ذهب فكيف والدنيا خضف ثاني والاخره ذهب باقل نعم فلين سأل سبحان الله لو لا بيجيب الإنسان في نفسه عيوه وضل يعني إن حصل ما حصل من ابتلاقات هذا محيط ده محروم من الولد وده محروم من المال وده مختلف كذا يروح الشغلية بيك لا ما بناخد شغل تحين يعمل كذا كذا يعني مختلف في الدنيا بأشياء كثير لكن إيه لي نظرت إلى ثواب اللي سبحانه وتعالى في الأخيرة تبنقوا بني هذا الثواب كم سنة حاشر تلاف سنة والله لكما هذا دافت عن حرصك لكن بينك وبينه الله أعلم ممكن نفس تاخده ما تطلعه يا يعني أتقول مثلا سبعين سنة دغاني الأعمار الناس لكن الله أعلم أنا نجل أبتك في سيارة حصل حاجة واحد نام عمل كذا ايه اخر انا الان وان جاي الرجل المتصف انا وهو على ميعاد بعد الدرس ان شاء الله قبل ما يجي انا جالي تلفون زوجته اتصل ده فلان في المستشفى الان واطلبك في المستشفى الان هم كلهم اصلا تمام صحيح هل اي حاجة ولا علا ولا مرة في عمله يعني المتصل في عمله في عمله لحظه اذا بين باين هذا النعيم او غيريه كامل طرفة عين او اقل وانا فانا مش طويل انا اقول لو حصلت في النهاردة انت بتعلم يبنك في التعاصر سنة في المدارات او خمانستعاصر سنة الناس عشان يبقى دكتور او ما يبقاش او يبقى ضابط مو... او ما يبقاش تصرف و تجيب الاموال و تحريم نفسك عشان وانا بياخد درس خصوصية و كده والله واعلم تحصل او يحصل ستاشر سنة وقد يوظف في اصابيل ولا يفي شيئا جت مراته الفرح فين ابوك ابوك ايه اخواتك لدنوش. لا خلاص ولو ابوه خمسين كويس لكن ما في الاثره بينك وبينه قرص عينه وأقل. او اقل فهل صبر الانسان سبحان الله هل صبر هذا يموت هذا يعني يقربه قول قال يا الذين الخفرين نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباك فإذا دخلتوه فإنكم غالبون انتم موضون بمصر كل اللي عليكم بس ادخلوا الباك بس يعني ادخلوا الباك وما انتشدوا بالباك ما بينهم وبين هذا إلا أن يدخلوا الباك قالوا إنا إن لندخلها أبدا لنداموا فيها فذهب أن تهربوك فقتله إنها هم لقائدون شبان تحصيل الفضل الضيل هذا ليه فش الانسان يصبر لعل هذا النعيم بعد لحظة بعد لحظة والله قد يراه الانسان الان وبالكلمة صحيح قد يعاين ملك الموت امانه وقد يرى العاقبة امامه نعم فيكون المتقون في اعلى الدرجات متمتعين بانواع النعيم والسرور والبهجة والحبور. والكفار تحتهم في أسفل الدركات الله. معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي <تصفيق> الذي لا منتهى له لا منتهى له وما منها بخارهم كلما نضينا بجنجوم بذل لهم جوا وهذا قول أهل السنة وجماهير أهل السنة أن مارا لا تظنى تبقى أبد الأبدين ودهر الظاهرين ولا دليل على فنائها أبدا ولتبقى النار ولا تفنى فيا عبد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وما هم من هذه الخارجين يا مالك ليقضي علينا ربه قال انكم ماكثون ماكثون مش ماكثون إلى أمد مش ماكثون إلى نهاية كذا أفث إلنكم ماكثون فتبقى النار أبد لا ولا أما الجنه فلا فيها خلاف عند اهل العلم وانما الجنه بإجماع. باجماع لكن هذا القول قول ضعيف بل قول خطا لا يصح في فناء النار وتبقى النار لذا كان معتقد رسول الله الجماعه ان الجنه والنار خلقتا وأنهما تبقيان ابدا ولا تثنيان نعم ذكر هذا قول قيصر تعالى. ذا على بعض طبقات ذا طبقة وسط الموحدين. طبقة في وسط الموحدين. إذا خرجوا منها ماذا سيبدأ خلاص؟ هذه فحنا. كما قال إلى القيصر الحمراء تعالى. هذه فا هناك بعض الطبقات. لا خاص فيها من ما معذّر؟ لا. أي لا. ما معنى كلمة فحوم؟ السعادة. يعني البهجة والحبور السعادة البالغة لا. لا ففي هذه الايه تسميه للمؤمنين ونعي على الكافرين ولما كانت الارزاق الدنيويه والاخرويه لا تحصل الا بتقدير الله ولم تنال الا بمشيئه الله قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر لان رزق القلوب من العلم والايمان لا. ومحبه الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطينا الا من يحبه الله اكبر الله اكبر الله يرزقنا ويرزقكم من هذا افضل ما يرزق عبد من عبادنا رزق الدوالي من الى مواصف الاولاد كل هذا والله امواله يرزقكم التي عند الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الذات الذين عملوا هم في الغرفات امنون انما اموالكم و... لا تقرركم عندنا زلفى الا عنده عشر اولاد اذا اعلم الا عنده سبع اولاد سته اولاد خمس اولاد بمجرد الولد لا لما الرفعه الا من امن وعمل صالحا اتباع مالي في ولدي اذا كثر الولد مع كثر الطاعات وكذا هذا الولد خطير في المسجد ده وهذا الولد إمام في المسجد ده وهذا الولد آآ آآ مدرس هنا وهذا الولد ينفع امته بكذا هلئ الإنسان الله والسلام يصنع أولادنا وأولادكم الرزق رزق القلوب من الإخبات والخش والمحبة والإناذة والتوكل واليقين والثقه والتصديق هذا يتفاوت فيه الناس لا نقول كما بين السماء والأرض أعلى فهناك قلوب في هناك قلوب بلالة الرحمن ورجل قلبه معلق بالمساجد يعاين من فضائل الرب ونعمه من أسمائه وصفاته ما لا يعاينه الآخر وكلما عاين الانسان من سبحانه وتعالى ومن صفاته عز وجل ومن عظمته وعليه وكبريائه وكذا حصل ما حصل له من الإيمان واليقين وأن هذا يختلف الناس في ذلك فليس يقين إبراهيم وتصديق ابراهيم كتصديقنا نحت وتصديق باقي الناسunivers وليس كتصديق ناشته وهكذا يتفاوى الناس في التصديق بعدما متى هو السنة والجماعة أن الناس ليس في الإيمان سواء وإنما يتفاضلون في الإيمان يتفاضلون في التصديق في ذات التصديق فيه التفاضل فيه التفاضل, في التفاضل قال نبيه صلى الله عليه وسلم نحن اولى بالشك من ابراهيم إذ قال رب اني كيف تدعي الموت نحن اولى بالشك هذا ليس في ان النبي سيشك لا ولكن هذا مبالغه في نفي الشك عن ابراهيم عليه السلام لا تظنوا بابراهيم شكا ولو ظلمتم فانا اولى فلما كان هذا مستحيلا بالنبي صلى الله عليه وسلم الى في إبراهيم فليس هذا يمكن ان يكون الشك على النبي لا ولهذا قوله سبحانه وتعالى فان كنت في شك مما انزلنا ليك فتأل الذين لدي القرارات فإن كنت قد البعض من النبي قد يكون عنده شك فدله له ما لا فإن كنت ولم يكون كما قال سبحانه قل إن كان للرحمن رحمن ولد فأنا والعابدين ولن يكون ولن يكون هل يا سليب القرآن لابد أن تفهم فرزق الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق بالقلوب هذا اعظم الارزاق ولهذا شوف حتى الائمه تفضلون شوف ابن القيم طبيب بقى القلوب دي وخاصه بهذا واذا اذا قرات بل وجدت ورقه الملقاه في الشارع تتحدث بهذا الموضوع ورقه نفسه وختاوه ابن القيم واللي يقول يعني صار متميزا بهذا اشهد القيم رحمه الله تعالى ومع ذلك ابن القيم يستصغر نفسه أليه مصد الصغار بمجرد ان يجلس مع شيخ شيخ الاسلام يبقى شيخ الاسلام دايباه وعين شيخ الاسلام من احمد رحمه الله تعالى وعين احمد من ابي باكر وعين ابو باكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ده ذو القمم اتفاوت فيه بقى ابن يعني لو انت بتدي درجات, درجات هتدي الشيخ يبني تقيم مية من مية في هذا لو انت بتدي طيب لكن لو تعرف انه تقيم السلسة قبلوكة عن الشيخ الإسلام انه هو مجرد ان يارى الشيخ الإسلام ويجب السلسة خلاص يا أزل المغين انه هو الشيخ الإسلام كم ده كل مياه بس واجدوا ان هناك ثوارق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي النبيه قالوا ما سبقنا أبو بكر بكثير الصلاة الأولى الصلاة ولكن الشيء الوقت فيه الله يرزقنا و من هذا اعظم رزق نعم فأنت نكتفي بهذا القدر اصل لين ؟ نحن جاوب بأصل التوضيئة نقول التصديق على مسألة ازا يا صديق هذه يعني على مسئة تمثيلة عين ؟ صورة بديحية فيأتي جبريل في صورة بديحية تاب من هو نفس المسألة ما اي في صورة بديحية وفي صورة رجل كذا وفي صورة كذا لكن هذه هذه كلها من درجات الوحي وأحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس أشهدوها كما جاء في حارف بن شام في الصاحين هذه صور الوحي وإنها تمثيل أحيانا يقصد الوحي إنه يبقى كذا وأحيانا يقصد الوحي إن يبقى صلصلة وأحيانا يقصد الوحي إنه يبقى على صورته هذه صور الوحي وإذي تشكيل تشكل الملائكة حاربوا مع الناجس صلى الله عليه وسلم كالجنود وكذا الى اخره لكن ليس تمثيل تمثيل التمثيل والاناشيب وانوا اتخذا اربابها وسائل الدعوة ناسوا الدعوة وحفظوا الوسائل يعني ناس الدعوة وحفظوا الوسائل ناس القرآن وحفظ الاناشيب ناس الدعوة نصهم على وما فيها من علم وبصيرة تحتاج الدعوة اليهما وتعلقوا بالتمثيل وكذا حتى اصبحنا الآن نقول نجيب فلان ذا يمثل نجيب فلان ذا ينشد وأصلح المتخصصون في الاناشيد والتمثيل نعم والعلمان مصروا على هذا شيخ الإسلام ما كان يمثل ولا كان يمثل ولا كذا لم يُعرض كانت هذه وسيلة ابدا نعم بل حتى شيخ الإسلام بل والسلف وانتقوا في كتب البدع كذلك رطوشي وابن رباح ولذلك الانكار على القصفي يعني عندما نستنفِل كمان ولا نشيد القصة صُنَّا أولئك أقويان يتنبي ااا تلقى ب تلقنوا عنه بترمنون وهاي لذلك مما يمين قلوب الأوصا هم وربما ذكروا الضعيف الصحيح وغير ذلك فكان العلماء ينهون عن اتباع هؤلاء القصفيين.